أَفَمَنْ تَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ هنا يكفي بالالم مذين ام ا ون ند لا اثن الحديث كتاب متت فَكَوْنَ سَائِنُهُمُ مِنَ النُّودِ الَّذِي نَيَا شَأْنَهُمْ فَهَبْهُمْ فَمَا قَدِيرُ உ <laughs> s a